الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولو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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهم ما كتب لهن وترغبون أن تأتون إن الله كان به عليما الله أكبر الله أكبر صعي الله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 ثم باع لها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا وصلح خير واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفاء بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكانوا জমিয়ার বসই السلام الله السلام عليكم الله السلام ه这样. الله السلام عليكم الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهدانا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 قابل وما يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل فقد ضل ضلالا بعيدا بشر المنافقين بان له ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا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 Discussion, discussion discussion debate, debate, debate rebuttal rebuttal conclusion, conclusion conclusion eliminate misconceptions about religion get enlightened witness dr zakir naik in a battle of words dekhun shamukh shamore protiryo shpotibar ratno type apunor samprochar sokal 10:30 taay bangladesh peace tv bangla कल्याण रास्ता देखे सेलकारी पा, पा सही मुस्लिम तृत्य खंड नेतृत्व अध्याय्छेद सातश एकानब्बई চার হাজার ছশো পঁয়ষট্টি মানবতার জন্য করোনা সরকার তাম সৃষ্টির জন্য महानल्लाहम्मद सलहि वास्लम के समस्त विश्व रहमत बनिए पान परवर्ती अनुष्ठान पीट्टी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 س يون الن ي س يذكون الله إ قلي مذذبين ب ذلك لا إ قانم مبين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار في الدرك الاسفل النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واتصموا بالله و اخلاص دينهم لله واخلاص دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وكان الله شاكرا عليما الله أكبر. الله الله الله لمن حمدا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 أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك ليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إليها الله, أكبر. الله, أكبر. الله لمن হামিদম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 मौलिक नीतिमाल जार्धम बोझा सहज हो जाए इन बुनियादी शिक्षा पोतर साधारण उदाहरण प्रति बुधवार रत दस टाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े आठ टेल देस इंगल